بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل درس مدارج السالكين ومع آداب العالم والمتعلم فنبدأ بآداب طالب العلم آداب طالب العلم نخذها الأول كده مختصر كده اكتب واحد إصلاح النية اثنين تجنب الشواغل وحفظ الوقت ثلاثة التخلية قبل التحلية اثنين تجنب الشواغل وحفظ الوقت والتخلية قبل التحلية ده ثلاثة والحذر من أكل الحرام أربعة، التواضع. خمسة حسن اختيار من يتعلم منه ستة توقير المعلم سبعة احترام الدرس والحلقة والطلبة الأخيرة بذل الجهد واستفراغ الوسعين بالنسبة لتفصيل هذه الآداب الحقيقة درس المدارج بالذات يعني لابد أن نفهم أنه درس معنى كلمة تربوي يعني أن نعيش بنية وإحساس وقلب حاضر في المعنى المطلوب ونستعين بالله عز وجل أن ننتفع بهذا المعنى لأن الطريقة الأكاديمية يعني كما ذكرت مثلا أكتب عندك أداب طالب العلم فممكن يكون الاهتمام الأكبر حفظ أداب طالب العلم لأنه ممكن أن يأتي سؤال يقول أذكر أداب طالب العلم الإنسان يذكرها ويشرحها يبقى كده أخذ الدرجة النهائية في إجابة السؤال وهو مجرد صورة علمية ولكن الحقيقة أن المقصود فعلا هو ترجمة هذه الأداب إلى واقع فأول أدب وهو إصلاح النية أي أن يريد بعلمه الآخرة فهذا أمر يحتاج إلى تجديد وإلى بعث هذا من القلب فأن الله تعالى فرض عليه فرض على العبد عبادته والعبادة لا تكون إلا بعلم والمؤمن لا يحسن أن يعبد الله عز وجل بجهل فطلبه للعلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمر ويكون في ذلك مراده وجه الله وأما الأدب الثاني وهو تجنب الشواغل فلا بد أن يتجنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل، يعني يكون تركيزه في التحصيل مئة بالمئة، لأن الأسباب الشاغلة عن التحصيل إما أن تكون أسباب في تشغل السمع أو تشغل البصر أو تشغل القلب والأسباب. التي تجعل الإنسان يكون في سرحان أو توهان أو كذا يمكن أن يعني إيه؟ نفصلها فمثلا إنسان غير فاهم لما يقال فمش عارف يركز أو أن ما يقال سهل جدا فهو يمكن أن يجمع بين فهمه وبين أي عمل آخر فينشغل بأي عمل آخر استسهالا لما يقال أو أنه مشغول بأمر خاص يهمه وقد سيطر عليه فشغل ذهنه عن الدرس أو هناك مؤثر خارجي يؤثر عليه ويشوش عليه مثل صورة أو شيء في المكان أو أن المدرس غير مقبول عنده ثقيل على قلبه فهو يجد نفسه يعني لا يركز معه أو أن الموضوع الذي يدرس لا يروق له ما بيحبهوش كل هذه أسباب تشغله عن التحصيل فلا بد أن يتجنب هذه الأسباب كلها وأن يجمع ذهنه وقلبه على الدرس في معلومة تنطبع في القلب حتى إن لم يحفظها الإنسان حفظا يعني هو الحفظ المعروف وهو حفظ الاسترجاع يعني يخرج بفائدة وهو إذا سئل عن أن يذكرها أو يسترجعها لا يحسن أن يتكلم بها ولكنه اعتقدها ورسخت في قلبه فهذا ينفعه في السلوك ويترجم عند الامتحان. عند الامتحان في عكس هذه الفائدة تجد أنه بسر اعتقادها قد يتجنب الوقوع في مخالفتها وهذه القضية وقضية اجتناب الأسباب الشاغلة أيضا عند المذاكرة لما الإنسان يكون بذاكر فيركز في المذاكرة بمعنى اجتناب كل ما يشغله عن المذاكرة فبذلك تعظم درجة الفائدة وأما السبب الثالث والتخلية قبل التحلية وحذر أو اجتناب أكل الحرام إن اللقمة الحرام تؤثر على الفهم والعمل وعلى النية كأن اللقمة الحرام تنبت عمل حرام يعني تنبت معصية يعني هذا أمر يعني سر من الأسرار إنسان لما يأكل حرام كأن هذا الحرام زاد على المعاصي وليس على الطاعات. يبقى ولو تعلم وحفظ يبقى كيف يكون هذا معاصي يكون معاصي إما بالعجب أو الرياء أو شيء من هذا فاجتناب الحرام مهم جدا في صحة طلب العلم و عموما التخلية قبل التحلية وينبغي أن يقدم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق يعني يتطهر عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عبادة وهو عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن قربة إلى الله تعالى وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بالوضوء وتطهير الظاهر فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب إلا, بالعلم ولا تصح بالعلم إلا بعد طهارة القلب عن خبائث الأخلاق فهذه الأخلاق الخبيثة أو الرضيئة مثل الرياء والعجب والحسد والحرص والطمع ولذلك قالوا قال أهل العلم يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة فالقلب إذا كان فيه آفات وسقي بماء العلم تنبت الآفات مثل الأرض التي فيها حشائش وفيها محصول طيب فتنبت الحشائش مع المحصول الطيب ولكن سبحان الله الأمر العجيب أن الحشائش تكون أقوى بل ربما تطغى على المحصول الطيب فكذلك الآفات تكون أقوى إذا لم يتطهر منها القلب فهذا العلم ما وهو ماء طيب والقلب أرض فإذا كان فيه آفات نبتت هذه الآفات ولم ينفع العبد هذا العلم بل ربما يضره فإذا كان فيه كبر وتعلم فربما يزداد كبره على الناس، فلا بد لطالب العلم أن يتأدب وأن يتطهر حتى إذا تعلم نبت في قلبه الصفات الحميدة. وأما التواضع، فينبغي له كذلك ألا يتكبر على العلم أولاً، يعني لا يمتنع من السؤال عما لا يعلم. وإذا لم يفهم مسألة لا يمتنع عن السؤال عنها حتى يفهمها وهناك مسألة عكسية إن الإنسان ممكن يستسهل السؤال ويستصعب الطلب يعني عندك مسألة هتسأل فيها هتخذ الإجابة سرعة وممكن ما تسألش وترجع إلى كتاب فتجد الإجابة أوسع ويعني المعلومات أكثر فهو كسلاً يسأل ولا يرجع إلى الكتاب هذا ضعف همة ويعني الدناء في الطلب فهو يسعى ويجتهد فإذا أشكل عليه شيء فيسأل فيه ويتواضع لمعلمه ويلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل وهذا معناه يعني يأخذ معنى صوابا ومعنى خطأ المعنى الصواب هو ترك الجدال والمراء مع المعلم وإنما يسمع منه ثم له بعد ذلك ألا يعتقد إلا الصواب فقط إذا كان في كلام المعلم خطأ فلا يعتقده ولا يتبعه وأما الأدب مع المعلم فهو أن يلقي إليه زمام أمره أي ليتعلم منه بأدب وهناك أمر آخر وهو الاجتهاد في الرأي فإذا كان يريد أن يبدأ في التعلم بكتاب أو بشيء يراه فيه مصلحة وأشار إليه المعلم بشيء آخر فعليه أن يتبع مشورة المعلم لأنه أكثر منه خبرة وقد جرب الطريق قبله فعلى الطالب أن يترك رأيه لرأي معلمه لأن في هذا بركة عظيمة أما أن يترك السنة أو الحديث أو الصواب لرأي معلمه فهذا لا يقول به أحد فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بداية الطلب لا يتعجل الاعتراض وإنما يكون مثله كمثل المريض مع الطبيب فهو قليل العلم قليل البضاعة فلا يتعجل في الاعتراض وستتضح له المسائل بالصبر بإذن الله تعالى ومن أيضا آداب الطلب أن يجتهد في اختيار من يتعلم منه فينبغي أن يختار من يتعلم منه ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته يعني إيه المشكلة العويصة جدا وهي مشكلة وقعية في مشايخ سبب البلاء مسبب الانحراف مسابب البدع فهؤلاء حين طلب العلم طلب العلم بعض الطلبة عندهم ومش يخوهم زاد بلاؤهم وزادت يعني مصائبهم فاختيار من تتعلم منه أصل أصيل هذا أمر مهم جدا فقبل أن تتعلم انظر ممن تتعلم فلو وجدت أنه يعني كملت أهليته بمعنى في الحفظ والفهم والمشايخ والكتب وحسن الحديث وتفنيد الآراء فتقول ما شاء الله فانظر في ديانته ومعرفته وصيانته فتجد أنه قلبك لا ينفتح له والقبول عند الصالحين من أهل العلم غير موجود له بل عكس ذلك هو الموجود فهل يشفع له علمه الغزير في أن تتعلم منه الجواب لا وألف لا لأنك لو تعلمت منه يصيبك ما هو فيه من المرض والآفة. فإذا كان هو مريض بحب الشهرة أو الجاه أو الحسد فسوف تتخرج من تحت يديه بنفس الصفات فيكون العلم للدنيا ويكون لطلب المنزلة فيها فاحذر من اشتهر عنه العلم وهو جاء من البلد الفلاني ودرس على الشيخ الفلاني وحفظ الكتاب الفلاني ولكن ما هو رأي أهل العلم فيه وتزكيتهم له فإن وجدت أنهم حتى وإن اجتنبوا الكلام عنه ولكنهم لا يزكونه فاحذره فإنك ضعيف وسوف تأخذ منه أمراضه بل وأشد وتتعلم ما يفسد عليك دينك وهذا هو سبب البلاء الذي يعني ظهر وليس بدعا من الأمر أن يظهر هذا البلاء في هذه الأيام لأن هذا أمر منتشر وأمر قديم فإن كل صاحب بدعة عنده علم غزير يفتن به الناس إلا أن ديانته فيها قدح فعليك بمن حفظهم الله وحفظ سمعتهم ووضع لهم القبول، فجعلهم بالنسبة لك ميزانا تزن به من ظهر من المشايخ. أما الزلات، فما من إنسان إلا وله هفوة أو زلة، فلا يحكم على العالم بزلة أو هفوة لأنه بشر، وإنما أتكلم عن المنهج. فمن كان على علم ومنهجه منحرف عن أهل الصيانة والديانة فاحذره ولا تتعلم على يديه فإنه مثل الذي أو مثل الطائر الذي يكون تحته بيض يفرخ من جنسه يعني هذه البطة أو الدجاجة وتحتها بيض فإنها بعد قليل تفرخ من جنسها بل ربما يكون قريب الشبه جدا بها، فكذلك هؤلاء يفرخون من جنسهم، بل ربما يفوقهم في سوء الأدب والجرأة على حدود الله تبارك وتعالى، فلا بد من حسن اختيار من تتعلم منه ولا تستهين بهذه المسألة. إن هذا العلم دين. فانظروا عن تأخذ دينكم وينبغي توقير المعلم فأن تنظر إلى المعلم بعين الاحترام والتوقير فإن هذا أقرب إلى الانتفاع به ومن حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول ولا تغتابن عنده أحد أحدا الغيبة عند أهل العلم يتخذها الطالب قربة، لأن الطالب عايز يتقرب إلى المعلم فينم وينقل الحديث ويغتاب فإذا استمع منه العالم فالله أعلم بنيته فربما تكون هناك أو يعني نادر أن يكون هناك نية صالحة ونية يعني شرعية والغالب أن تفسد النوايا بالغيبة والنميمة فإن من نم أو اغتاب يقصد التقرب إلى الناس ولا يقصد التقرب إلى الله يقصد التقرب إلى شخص المعلم حتى يكون ذو حظوة عنده فسبحان الله فساد كبير نتج عن تقرب الطالب إلى الشيخ بالنميمة والغيبة أما النصيحة فهي لا تدخل في هذا الباب وهذا أمر دقيق وهو مبني على صحة النية وهي النصيحة نصيحة العالم إذا قيل له إن فلان يفتي بكذا أو يفعل كذا وكان هناك مصلحة شرعية ونصيحة دينية، فهذا أمر يختلف عن النميمة والغيبة، فهو أمر يعني جائز شرعا بل ربما يصل إلى درجة الاستحباب أو الوجوب بحسب هذا الأمر والمصلحة فيه للدين. ومن الآداب احترام الدرس واحترام حلقة العلم واحترام طالب العلم مثلك فتحترم الطلبة والدرس والحلقة وذلك بأن تسأل من بجوارك أو تتكلم أثناء الدرس أو مثل هذه الأمور التي تنافي احترام الدرس فإن الفهم والاستفادة بركة من الله فسر هذه البركة في هذه الآدات يعني أنت ممكن تحصل الدرس الذي يعني تتعلمه وتنتفع به نفعا عظيما بسبب حسن أدبك في أثناء الدرس فإن هذا أيضا متعلق بالنية وكذلك بذل الجهد واستفراغ الوسع يعني اللي بياخد الأمر بنوع من الاستهتار يحصل فائدة فيها نوع من الاستهتار الإنسان اللي عنده درس أو عنده خطبة أو عنده حصة أو بيذاكر أو عنده امتحان فهو بيذاكر بدرجة معينة من الاهتمام الفائدة تناسب هذه الدرجة فكيف تعظم هذه الدرجة بنية التعبد لما تجد امتحن في هذه العلوم الشرعية وتنوي بذلك التعبد أن هذه علوم شرعية تتقرب بها إلى الله فتهتم بها مثل ما تهتم في الصلاة بالخشوع وتهتم في القرآن بالتدبر فأنت تهتم في هذه الدروس بنية العبادة أنه علم شرعي يرفعك عند الله ويقربك فهذه النية تجعلك تهتم أكثر بتحضير الدرس أو المذاكرة فهذه النية يترتب عليها فائدة عظيمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا التوفيق يعجب له لدرجة أن الإنسان يتميز عن أقرانه ليس بسرعة الحفظ ولا بكثرة الحفظ ولكن ببركة الاهتمام بالدرس والنية فيباركه الله ويوفقه ويرفعه ويستعمله يباركه ويوفقه ويرفعه ويستعمله كل هذا مبني على الصدق في النيه ومن الصدق في النيه بذل الجهد واستفراغ الوسع فان هذا يبين تعظيم حرمات الله وتعظيم ما يعظمه الله فالعلم الشرعي من الأمور التي يعظمها الله تبارك وتعالى وقد عظم العلم والعلماء فعليك بالاهتمام مهما كان الأمر وتبذل جهدك وتستفرغ وسعك في هذا الطلب فإن جعلت لنفسك ساعة تجعلها ساعة فيها أعلى ما يمكن من التركيز وحضور القلب وأما آداب المعلم فأنت أيها الأخ المستمع ينطبق عليك آداب المعلم لأنك إما أن تكون إماما في مسجد أو تقرأ من كتاب على عامة الناس أو تكون مسؤول عن مجموعة من الشباب الذين هم أقل منك فأنت تتابعهم فأنت تعلم فأنت متعلم وفي نفس الوقت تعلم تعلم ما تعلمت فيلزمك آداب المعلم فعلا ومن أعظم هذه الآداب أن تبتغي وجه الله عز وجل بعملك فعليك بدوام استحضار هذا الأدب وهو الإخلاص لله عز وجل وقال ولا يطلب بعلمه شرف المنزلة يعني الجاه في المجتمع وهو يقول هنا عند الملوك وإنما هو يعني هذا أمر عام لا يطلب الجاه عند الناس ولا يأخذ على العلم ثمنا وهذا معناه يعني لا يجعل العلم حرفة هذا المعنى هو المعنى الصحيح يعني لا يأخذ عليه ثمنا يعني لا يجعله حرفة ما الفرق يعني يمكن أن يكون الدولة هي التي تفرغ لطلب العلم مثل المشايخ في الجامعات الشرعية الدكاترة الأسذة الدولة لابد أن تفرغ من يعلم الناس فحتى يتفرغ لابد أن تكفل له الدولة راتبا مجزيا حتى يتفرغ لطلب العلم فهذا أمر لا شيء فيه وكذلك الهيئات الشرعية مثل القائمين على الدعوة إذا أرادوا أن يفرغوا بعض الطلبة لطلب العلم فلا بد أن يكفونهم مؤونة الحياة حتى يتفرغوا لطلب العلم. فالمذموم أو المحذور أن يتخذ العلم حرفة، يعني يتكسب بها، ينظر مثلا أيهما يأتي بدخل أكثر. هو الإنسان مثلا اللي بروح كلية بيختار أقسام ممكن ولا نختار مثلا مدرس إنجليزي. أو مدرس كيمياء أو مدرس رياضة يقول له ما تخليك مثلا مدرس أمر آخر تخصص مثلا في اللغة العربية يقول هذا أمر لا يأتي بإيه بدخل جيد هذه الأمور الدنيوية هذا الأمر فيها مباح أن يكون طبيبا أو مهندسا أو مدرسا للغة اللغة الإنجليزية أو كذا لأنها ممكن تربح معه إن هذا أمر مباح من أمور الدنيا هذه علوم في الدنيا ويحصل بها مكاسب في الدنيا أما العلوم الشرعية ما ينفعش يقول مثلا أنا هتعلم علم الحديث علشان ده بيجيب فلوس إيه ده الواحد لو حقق له كتاب وانطبع منه مليون نسخة والنسخة كان فيها خمسة جنيه بس مكسب هذه خمسة مليون مرة واحد ده الواحد يتفرغ لعلم الحديث بدي نية. فهذه النية نية دنيا, دنيا أو أنه يدخل كلية شرعية ويكون نيته أن يتعين معيد ثم دكتور لأن الدخل يعني كلها شرعية العلم فهي أسهل فيسهل عليه الطلب والتفوق ويحص الراتب أعظم هذه نية الدنيا فلا بد لا يتخذ العلم الشرعي حرفة للتكسب أما أن يتعلم فيعين أو يؤلف فيكون له عائد هذا بدل تفرغ هذا بدل إن هو يريد أن يتفرغ للعلم فمن أين يأكل ويشرب وينفق على نفسه وأهله هذا أمر جائز والأمر المحذور أن تكون نيته أن يتعلم العلم يتكسب به ويطلب به الدنيا فأرجو أن تفرق بين هذا أو هذا بين هذا وهذا و. ينبغي أيضا للعالم، للعالم باء هو العالم فعلا الذي حصل العلم، ألا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء؟ لأن في أبناء الدنيا جاه فلا بد أن يكون القريب من العالم أهل العلم وأهل الدين وأهل الورع حتى ولو كانوا فقراء. أما التجار والأطباء والوزراء والسلاطين فينبغي للعالم أن يحذر من أن يقرب أهل الدنيا ويؤثرهم على أهل الدين وينبغي للعالم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها يعني دلوقتي بالنسبة للأخ المتدين الأخ المتدين له في المجتمع صفة العالم بالسنة مهما كان قدره له عند العامة قدر أنه متبع السنة على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يسأل يعني لو كان في السيارة يسأل في المسجد يسأل في أي في ال في الوظيفة يسأل فهذا لأن فيه تميز عن العامة فلا بد له أن يتخلق بخلق الشرع ومحاسن الشرع بنية بنية إيه؟ أن يحبب الناس في الدين في السنة فإن من الناس من يجد في ميزان حسناته من أحب السنة لأجله ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق لأن تبسمك ربما يحب ما أنت عليه لأجلك يعني يحب هذا الأمر لأجلك تخيل مثلا دكتور في الجامعة في طلب يتخصص في هذا الفن حبا في هذا الدكتور من خلقه فأحب مادته فتخصص فيها لأجله فأنت أيها الأخ الملتزم أو المتدين في المسجد أو في المعاملة مع الناس اعتبر نفسك عالم بالنسبة للناس فاجتهد أن يكون سمتك حسنا وأن يكون وجهك بشوشا حتى يحب الناس الدين لأجلك والسنة لأجلك واحذر من العكس أن ينفر الناس من الدين لأجلك الأخت المحجبة اللي مغطية عنيها ومش باين منها حاجة وتروح المسجد تؤذي الناس بيكرهوا الحجاب بيكرهوا الحجاب بيكرهوا فعلا ويحبوا الإشرب والديق لأن واحدة لابسه أشربه وتصليه ومؤدبة جدا وأخلق عالية فسبحان الله هذا أمر يقع فيه العام الأخ المحترم اللي مظهره على السنة وخلقه شديد أو معاملته شديدة بيجعل الناس تكره السنة وتنفر من السنة فكل هذا قد يتضاعف في هذا الزمان الذي نحن فيه إن هم ينتخبوا حمدين صباحي أي ينتخبوا ناس ما لهاش علاقة خالص بمنهج الدين ولا يحملوا راية الدين ينتخب أي حد ليه لما يرى مما من أهل الدين فالعمل أنك تراجع نفسك أن تكون سببا لحب الدين ولا تكن سببا للنفور من الدين فينبغي لطالب العلم وللمتعلم وللعالم أن يتنزه عن المكروهات وفضول المباحات يعني مباح إن الإنسان مثلا يعني أشياء كده مباحة لعمة الناس ممكن واحد عم كده عم بيأزأز لب في الشارع إنما طالب العلم ما يعملش كده وكذلك الأكل والشرب وكذا وواحد ركب عربية وبيمص أصب وبعدين عمال يمص وياخد ورمي في الشارع والطريق زحمة وبعدين العربيات معدية من جنب وإي عم الشيخ منظر لا يصح لا يصح فإنت تتصرف ببشرياتك في بيتك برحتك أما في الشارع فنيتك أن لا تفتن الناس بل نيتك أن تحبب الناس في السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه ربوع عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فلما ترى النبي في الشارع مع صفية أم المؤمنين فيمر رجلان من الأنصار فيقول على رسلكما إنها صفية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم خشيا أن يلقي الشيطان في قلوبهم شيئا فأنت تخشى على الناس تخشى على الناس هذه النية فأنت تتعبد إلى الله بالمحافظة على قلوب الناس وعدم تعريضهم للفتن وينبغي للمعلم أن يرفق بمن يتعلم منه ده أمر إحنا في أشد الحاجة إليه إن الإنسان فعلاً بيرى المنكر فبيغضب فلما يغضب يكون شديد وقاسي في الإنكار فهذه الشدة والقسوة تمنع الأثر الطيب للإنكار فلو تخلقنا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بالحلم والأنات والحكمة والرحمة هذا لا ينبغي هذا لا يجوز هذا يعني إيه لا ينفعك في الآخرة وهكذا كما يفعل الصالحون فينبغي الرفق فلا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة الرفق حتى مع اليهود حتى مع النصارى حتى مع كل الناس الرفق لأنه ينعكس على الدين بالمحبة إنسان تحب الدين لما ترفق به إن الإنسان العاصي جاهل فإذا رفقت به أحييت في قلبه الإنسانية والمشاعر الطيبة فأحب الدين لأجلك وينبغي له أن يشفق على من يطلب منه العلم يعني الشيخ الشديد على الطلبة ده بيبقى طبع إنما الأدب أن يكون رحيما بالطلبة إن هذا هو السنة فمن كان في طبعه شدة فليستعن بالله ولا يغره صبر الطالب عليه لحرصه على المنفعة لا يغتر بصبر الطالب وعفوه ومسامحته بل يتعمد التزام السنة فوالله إنها تزيد الطالب خلقا حسن كما أقول لك خلق شديد يتخرج من تحت يده طالب شديد الخلق ويفعل ما يفعله شيخه لأنه يكتسب العلم والطبع والخلق فاحرص أن تكون شفوقا رفيقا بمن يتعلم منك وينبغي أن يكون حريصا على تعليم الطلبة لا يبخل عليهم بل حريصا على تعليمهم بكل ما يفتح الله به عليه ويراعي أحوالهم يراعي أحوالهم فحتى لا يملوا ولا يكثر عليهم بما لا يطيقون ولا يقلل عنهم وهم يستفيدون وإنما يكونوا وسطا ويراعي هذه الأمور وكذلك في العتاب والتعنيف والزجر ولفت النظر والإشارة كل هذا يراعي فيه مصلحة الطالب وكذلك نحن في مساجدنا ومع عامة الناس نراعي مصلحة الناس في قبول السنة وقبول العلم ونكتفي بهذا المقدار والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ve الله ve sellem barak على nebina Muhammedin ve alihi ve alhamdülillahi rabbil